بلغ عني يا ابتا اني ابغي وجه الله بلغ عني يا ابتا أبغي الله ان ارضى الكفار اناس فمرادي ان يرضى الله إن أرضلكم فرأناس فمرادي أن يرضى الله بلغ عني يا أبتى إني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتى إني أبغي وجه الله إن أرضلكم فراءناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضلكم فراءناس فمرادي أن يرضى الله أكثر من في الأرض حيارا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 إن أرضى الكفار أناس فمراضي أن يرضى الله أنسيتم ياسر وخبيب أنسيتم عاصمة وصهيب أنسيتم ياسر وخبيب أنسيتم عاصمة وصهيب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 Enni abghi وجh Allah In arvod l-kuffar أناs Femuradi en yرضa Allah In arvod l-kuffar أناs Femuradi en yرضa Allah Ya في وادي وأنا أنذركم وأنادي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 أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمراد أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمراد أن يرضى الله